إ ن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرورهم نفوسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا ل هادي وأشهد ل إله إلا و ح ه لا ش ر ك له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 ومن يطع الله ورسوله فقد ت ا ز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا ل ل ه واياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أ و سعى ثم أ م ا بعد كنا في ا ل خ ط ة ا ل أ خ ي ر ة نتكلم عن خطاب العرش عن خطاب الملك الذي تولى به ا ل خ ل ي ف ة الصادق أ ب و بكر الصديق ا ل خ ل ا ف ة وهذا كله في معرض دروس الفتن من منشئها و ا ن بدايتها هذه الدروس التي لابد أ ن ن س ت ح ه ا م ر ة ث ا ن ي ة لكي نعيد تمثيل التاريخ لنعيد تمثيله م ر ة ث ا ن ي ة لنعرف هؤلاء المطر الذين قاتلوا على هذا الدين مرتين قاتلوا م ر ة على تنزيله وعانوا فيه ما عانوا وكابدوا فيه ما كابدوا ولما مات النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قاتلوا على ت أ و ي ل ه قتال أ ش ر ف من ا ل أ و ل وذهبوا ب أ ج و ر ه م من الدنيا لم يحصلوا منها شيء ووقع أ ج ر ه م على الله ثم خ ل ف ت من ب ع ض ه م الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هذا الجيل الثامن الجيل ا ل ق د و ة النبراس الجيل الهادي ف ب ه ل ا ه مقتدر فبهداهم, فبهداهم اكتبت. اي تاثر اي ا ط ل ب اي امشي في نفس الطريق والمنهج قلنا ص ع ب الصديق ا ل م ن ظ ر ولم يكمله استحياء من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اذ كيف يقف في نفس درجته لم يكمله وقال ايها الناس وليت عليكم ولست بخيركم لست ب خ ي رجل ك م ر لا يرى في نفسه فضل على احد رغم انه العفيف الذي اعطف ا ل م و ا ل والعبيد حتى ان الكفار في مكه اذا ا ص ا ب ت ج ا ئ ع ة او ض ا ئ ق ة م ا ل ي ة كل منهم يذهب الى عبده او امته يعذبه يريد الفرج لا يعذبه ل ك ا ي ه في دين الله تعالى فان الكفر لا م ب د أ له وان عبيد الدنيا لا مذاذر عندهم ليسوا شديد التحرك على الاسلام الا, لأنهم إلا لانه س ي أ خ ذ من دنياهم شيئا او يكفهم عما في ايديهم من دنياه ذ ا هو مطلق ا ل ت غ ي ب على دين الله تعالى كما هم يتغيضون الان منه لو قلنا لن نقيم الحدود لن نقطع ايدي السلطه وان نرسم الثناء لطواعونا فيما نحن عليه ولكنهم يخشون الحدود ل أ ن ه ا ستقولهم ب ط ب ي ع ة الحال ولذلك يحادون ويقاتلون ويحاربون إ ذ ا اطاده الرجل ج ا ئ ح ة م ا ل ي ة أ ص ل عبده و النكايه لا لماذا ل أ ن ه يعلم أ ن هناك عقيم س ي أ ت ي ي س د ي ه م بماله ف ي أ ت ي ه الفرج رجل ضحى بكل غار ورخيص كمل ايمانه واحتمل د ا ع نفسه لله تعالى وصار خ ط و ة و م ث ل ك ه ي ب ا من الله تعالى فهذا ه الخلق فكلما كان العبد مهيبا لله تعالى كفاه الله تعالى ب ف ع ل ا ل ه ي ب ة و ا ل ر ج ا ن ة والبهاء وكان مهيبا من الخلق بقدر هيبته من الله تعالى فكذلك كان الصديق رضي الله تعالى عنه ف ا و ع و ه فسيحا وفي أ ش د الظروف وهابوه وخافوا أ ن يخالفوه ل م و ك ع الله منه رضي الله تعالى عنه جلس بجوار النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ب و ر د ة خ ا ل ق ة اغلقها ب خ ل ة من خلال ليس عندهم ز ر ا ي ر او سفك او كلام الذي عندنا الان خ ل ة ع و د من خلال م ش ك ه ا هكذا ب د ب و س من خلال وهو من أ غ ن ى رجل في العرب نعم ماذا فعل هذا الغني بماله كله أ ي ن ذهب ل ه وضعه في البنوك واستحل اكل الربا وخالف أ م ر الله تعالى و أ م ر رسوله أ م قال أ ن معي أ و ل ا د ولا بد من استدراك الحال و ت و ض ي ف هذا المال ت و ض ي ف ا شرعيا من أ ج ل الدنيا فان في الدهر يوما لئيما نخشاه على ابنائنا افعل ذلك كما فعل كثير من اهل الدنيا الان يوظفون اموالهم وان كانت حلالا من اهل الدنيا ليوم يخشون فيه الملامه و ا ل ل غ أ اربعين الف دينار ب ع ي ن ألف م ث ل يطير عقل من لا عقل له في ذلك العصر وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كله فنظر اليه جبريل قال يا محمد ما الذي حدا ذلك م أ ن يفعلها كذا بهذه ا ل غ ر ف ة ا ل خ ل ق ة و أ ن يخلها بخله ما الذي فعل ذلك قال إ ن ه و ث ا ن ي ل م ا ر ه كله قال فقل له إ ن الله يقرئك السلام أ ر ا ض أ ن ت عن ربك يا أ ب ا بكر في فقرك هذا أ ر انه أ ت عن ربك في فقرك في ذ الذي دفعه والذي دفع ماله اختيارا لم يكن ا ل ف ط ر قدرا ا عليه وقدرا ا له بل كان من اغنى الناس لم يستطع الجواب بكى وحري بمثله ان يبكي صاحب ا ل ك ي د الذي ينفر تقوى من الله تعالى وهيبه وجلالا اراد انا عن ربي انا من انا بل راض ٍ عن ربي بل راض ٍ عن ربي بل راض ٍ عن ربي والرجل منا لو ضاع ماله او ولده لطاش لذهب لبه ل خ د ة الايمان والعاقيه في صدره و ل س و ء اعتقاله في الله تعالى خلف ما استطاع منهم احد ان يضرب المثل والقدوه لمثل هذه الجبال ا ر و ا س ي وكبر مزلزل ومعرج ولسانه ص و ي ر جدا كانوا يفنونه ب أ ب ي بكر والبكر كما تعلمون في الهبل الشاب الفتي القوي الذي يقمن عليه و ي ص ا ر به ولا ي خ ل ح في م ع ت ر ك القتال او ا ل ت ج ا ر ة الا هو فلذلك كانت ك ن ي ت ه فلما اسلم سموه ابا فصيل كفر لا يملك الا ر س ا ن ا ذربا قذر لا يحمل الا ا ل ق ذ ر ا ن محطات اجماع الشرف تلوث, تلوث. وتغط الارسال في ا ل أ خ ر لتضييع ه ي ف ة المسلمين نعم هذا حال الكفر في كل موقف وفي كل حال إ ن ه لا يملك ل أ ص ح ا ب ا ل إ ي م ا ن شيئا ف إ ن ا ل إ ي م ا ن في الصدور والقلوب المغلق عليها لا يستطيع احد أ ن يزنزلها أ و يفرز إ ي م ا ن ه ا لا يستطيع لا يملكون إ ل ا التشويه سلاح العجزه سلاح ا ل ط ا ق ة المهزومي و د ل ا ل ة مع ا ل ه ز ي م ة والرعب والخور ا بل هو على ا ل ن ذ ا ل ه أ ق ر ب ل أ ن أ ص ح ا ب المروات لا يتكلمون ب ث ق ة الطول أ ب د ا ومن ط ب ي ع ة العرب صور ا ل م ر و ء ة و ع ش ق ة ا ل ن ف ا ن حتى و إ ن كانوا كفاره لما دخل خيبر صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال انزلوا يا إ خ و ا ن ا ل ق ر د ة والخنازير فقالوا يا ابا القاسم ما عهدناك شبابا اي لست أ ن ت الذي تكب هذه صفتنا نحن اليهود هذه أ خ ل ا ق ن ا نحن ومن تبعنا من الناس هذه أ خ ل ا ق ن ا و أ خ ل ا ق العملاء الذين استعملناهم على ذلك اما اخلاقكم انتم اعلم ى ن هذا و ا ر ب ا ما عهدناك كبابا خلق ط و ي م فقد جاء صلى الله عليه واله وسلم بمكارم الاخلاق وقال ان اقرركم مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا الذين يالفون و ي و ل ف و ن اي أ ص ح ا ب التواضع الذين هم في ص ف ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما قال علي بن أ ب ي طالب من راه بداهه هذا إ ذ ا دخلت عليه م ر ة واحده هبته لجلال الله عليه وان إ ن خ ر ه و إ خ ا ر ط ت ه أ ل س ت كانك تعرفه من حين ل ط ر ق تواضعه وشده تواضعه بالحابه أ ذ ل ة على المؤمنين ا ع ز ة على الكافرين وتبدل الموقف تبدل الموقف ق ل ت يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ا ع ز ة بينهم الكبير فيهم لا يوصى للصغير والصغير لا يحترم الشبير امه ت ع ا ل من البدعه والرده ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ثمه تحتضر في اخلاقها تحتضر في هديها ا وشرائعها لم ت م س ق منه بشيء ايها الناس وليت عليكم اي لم اتولى انا لم اترشح لم اقدم ا و ر ا ق ا للجهات الرسميه لا يدود ولا يحل شيء غير شرعي وحري ممن فعل ذلك الا ينتخب والا يقدم والا تدنى له الاصوات م خ ا ل ف ة ش ر ع ي ة ليس ل أ ن الحكم غير شرعي زعم من ذلك ل أ ن ا ل م س أ ل ة بنفسها غير ش ر ع ي ة إ ن ا لا نولي أ م ر ن ا من طلبه لا يجوز ولا يحل ولا يريكم مسلم أ ن يفعل ذلك ايطلب المسلم ا ل إ م ا ر ة لا والله لا يطلبها لما جاء عمر لابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان اصحاب بدر يشتكون لم ا لا توليهم ا ل ا م ا ر ة ك أ غ ر ا ض ه م من الناس قال لا اليس عني يا ابن الخطاب اني اريد ان احتفظ باعمالهم لله لا يتلبسون من الدنيا بظلم ولا بشيء منها من ع ي ن ه ا ولى الناس ولم يول الا بدر ما ولى رجل من أ ص ح ا ب بدر ادب ا و ل ا ي ة أ و إ م ا ر ة على شيء إ ن ه يريد أ ن يبقى عملهم هكذا شاما في صحيفتهم يوم ا ل ق ي ا م ة لا يريد لهم سبوط عمل فبراهم من ذلك ونجاهم من, من هذا ا ل م ر ت ف ى ص ع ب والمنحنى الكريم رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم اطيعوني ما اطاق الله فيكم انظروا اطيعوني ما اطاق الله فيكم فان عصيته فلا ق ا ع ه لي عليكم مقياس واضح جدا ك ا ط ا ع ة لقول نبيه وحبيبه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن م انما الطاعة المعروف في إ ا ل ط ا ع ة في المعروف ولا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق أ ب د ا هذا هو ا ل م و ك ف ا ل إ ي م ا ن ي القوي الذي وقف به أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه من ا ل ر د ة ومن أ ص ح ا ب الفتنه رغم ان الجميع في عسكر واحد ض د ه وقف وحده فان عصيته فلا ط ا ع ة لي عليكم الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق لك اما الخلوف الضعيف فيكم عبث لنا يعمل في خدمتنا ل ي م ه ا ر نضرب عليه الضرائب و ل ا ك ا و ت والوقود نؤجره حتى يموت لا ي أ خ ذ منها بلغا شربت ماء أ و ت ك القبه هذا هو خلف ض ع ف ا ت كل أ م ة هم المراكب التي تركب هم الوقود الذي تشعل به النيران لكي ي أ ك ل منه ا ل ث ا د ه الكبراء الا ا ل ض ع ف ا ت أ ي أ م ة هم ا ل ح ف ب هم الوقود الذي تسير عليهم المراكب و ت ق ا د بهم الجيوش هم الذين يقاتلون في الحروب ل ي ه ت و ن بالانتصارات هم الذين يعمون في الحقول والمصانع من اجل ا ل ج ب ا ي ة والغلال الله قاتل اي امهم كذلك هم عديلها اما في الاسلام فلا والف لا الناس ث و ا ث ي ك أ ث ن م ن ا ل م ش د المسلمون ت ت ك ا ف أ دماؤهم ويسعى جد ي ذ ن ب ه أ ث ن ا ه م وهم يد على من سواهم لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أ ح م ر ولا أ س و د إ ل ا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم مقيت ا لا تغير لا يغيرها احد ولا يستطيع حتى وان ك ذ ب الكذب عليها كلمات ك ث ي ر ة الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له لأ. لا خير فينا ان بات فينا ضعيفا مهضوم الحق مظلوم انما تنصرون بخبرائكم وضعفائكم وتنصرون بالبهائم نعم تنصرون وترزقون وتنصرون بالضعفه فيكم احرج عليكم ح ت ى الطائفين اخاديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الكبير و ا ل م ر أ ة الضعيف في ا م ة الاسلام قوي جدا ب ق و ة الله تعالى ا س ت ن د ا د ا من شرعه و ا س ت خ ل ا ف ا ل خ ل ا ف ة نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والقوي فيكم مراكز ا ل ق و ة و س ا ئ ق أ ص ح ا ب ضغط في القرار السياسي أ ن ا س نخشى ل ل ا ت و ن فرضعون في ا ل أ م ا ك ن ا ل و ز ا ر ي ة والحقائب ا ل و ز ا ر ي ة ماذا القوي في اخر الزمان وما يصنع إ ن ه وقول ا ل ن ا ر ان لم يتق الله تعالى في قوته ا وفي م ن خ ب ه القوي فيكم ضعيف عندي حتى آ خ ذ الحق منه ايها الناس ا ط ي ع و ن ي ما اطعت الله فيكم و إ ل ا فلا طاعه ل عليكم بالله عليكم سمعتم في الدنيا ب أ خ ر ه ا من اول التاريخ الى اخره حاكم ي أ خ ذ على نفسه هذه المواثيق ان ا ل ح ك ا ن من اول الدنيا الى اخرها يوزعون ل أ ن ف س ه م السلطات اما ا ل ق ا ن و ن ي ة واما ا ل ا س ت ث ن ا ئ ي ة يريدون الا يقدهم حدود يوزعون سلطاتهم دائما هل وجدتم حاكم في التاريخ يضيق من سلطاته لهذا ى الحد ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق وحده ومن على مثله نعم انهم يعدون السلطان ب ل ي ة ويعدون ا ل خ ل ا ف ة ب ل ي ة لما نصح الظبيب بن عياط هارون الرشيد قالوا ايها الامير لما تولى عمر بن عبد العزيز استدعى س ا ر م بن عبد الله ومحمد بن كعب ا ل خ ل ض ي ورجاء بن حيره قالهم ايها الناس ع ل م ا ء الناس استدعوا وجوه القوم وخبراءهم في العلم والتقوى والهدى انه يتلمس مخرج لهذه البليه ة ي ا ا لقد ن ا س ل ا ض ر ي ت بهذه ا ل ب ل ي ة فانظروا ماذا اصنع اعينوني قالوا ايها الامير فعدت الخلافه و ا ل ا م ا ر ة ب ل ي ة و ع د ت ه ا انت واباءت ن ع م ة عرفتموها نعمه واهل التقوى ع ر و ه ا بليه نعم هي بليه كما قال لعمه صلى الله عليه وآله وسلم يا عمي لا تولين على اثنين ولا ت ت أ م ر ن على اثنين ولا تولين م ا ل ي ت ي ن منطق حرج جدا لا تتعمر على ا م ي ن نعم ان كل امرئ مسؤول عن خاصه نفسه يوم ا ل ق ي ا م ة والامير مسؤول عن خاصه نفسه وعن رعيته ل م تزول قدمه حتى ي س أ ل رجل رجل عن هذا الرجل فيكم وسيحبس على باب ا ل ج ن ة وان كان ص ا ر ح ا تقيا ويوقف حتى ينتظر ماذا تقول امته فيه ماذا تقول رعيته فيه فقد قال فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم من استرعاه الله ر ع ي ة ومات وهو غاش لرعيته لم يرح ر ا ي ح ه ا ل ج ن ة لم يرح ر ا ي ح ه ا ل ج ن ة نعم انت في ذ ي ت ك راع لو غششت فيه لن طرح رايحة الجنة ن ترح في ا ان ع ي فلن غششت ط ر ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة والحديث ينزل على كل رجل في ا ل ا م ة ولا ينزل على الراعي الاكبر فقط بل يقع فيه الجميع خروجا من فكر الخوارج الذي ا ن ز ل ه على الحكام ف ق ط وهو فيهم ايضا فليعلمون فرصه من العلم ولا ينصحون الامه لانه ليس منهدهم ان ياخذوا بايديها ان منهدهم ان يكفروها ويهلكوها وليس ان ينقذوها فهم مغرشه لرعيتهم ايضا فواقع فيهم الحديث عجب من العجب ان نجد رجالا بهذه الكثير وهذا السموك ي أ خ ذ على نفسه بهذه ا ل ش د ة وبهذه ا ل ق و ة ولا يغادرها ر ح ظ ه واحده وفي اليوم التالي في ب ي ع ة العامه قال ايها الناس اين الزبير بن العوام ا ت ن به فجاءوا به قال, قال يا زبير اما تتقي الله تعالى انا ب ق س ر انتشقاق حلمنا فدايا فدايا ي ن ا طرحنا ب ن ي ب ي لا نظر ف ل م ي ج د ه ايتوني ه ي فداو بطلح ة ا م ا ت ق ا ل ل هيا ط ل ح ة ا ت ر ي د و ا ن ت ش ف ق ا ى المكلي ن فدايا اي نعري ا ب ن ا ب ي ص ا ل ب هذا ا ل ح د ي ث من اخطر الاحاديث في ا ل ق ض ي ة واردوا ن تقبضوا عليه لان الكذب على الله وعلى رسوله وعلى ا ئ م ة الهدى طعنوا في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا انهم لم يبايعوا ابا بكر اي كانوا غير راضين عن خلافته كان هناك شقاق ونفاق بين ا ل ص ح ا ب ة كذبوا زعموا عين علي ا بن ابي طالب قالها انا بيا خ ل ي ف ة رسول الله قال اتحب ان تشق عقل ا مسلمين هيا ف ب ا ي ع فبايع قال محمد بن مسلمه ان هذا الحديث يساوي بدر قال الزهري بل يساوي ض د ن ا وقد اخله مسلم عني بدر ح ج ي ث نفوس لانه رد على ا ل ش ق ا ف ق و أ ص ح ا ب النفاق الذين ط ا ن و ا في أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالوا أ ن هؤلاء تشوقوا ا ل خ ل ا ف ة ولذلك لم يبايعوا و ق ص و ص ا عليه لله طالب بالله والحديث ثابت في صحيح مسلم وكانهم لم ي ق ر أ و ا الصحيحين تنفت الافاعي السموم وتفيح ج ف ا ع ي ح ه ا و ح ر د ا ئ ه ا و أ ل و ا ن ه ا ا ل م ل و ن ة لتقول جموع المسلمين ا ل ج ه ل ة الذين أ س ل م و ا عقولهم وقلوبهم واذانهم ل إ ع ل ا م شاذل كاذب لكتبه مرتدون ف ج ر ه ليس لهم عند الله قيمه ولا قدر عجيب جدا امر هذه الجماهير من اين تاخذ العلم تاخذه في الدنيا عند المتخصصين اما في الدين فلا اي احد يبكي وتكلم اي رجل اسير كلا مباح ان كان عنده مشكله ط ب ي ة لا يذهب الى م ي ك ا ي ك مثلا ولا يرقى الا باعلى تخصص لا ي ر ط ى لم ي ر ط ى لجسده د ر ب د ن ي ا لصحته الا ما رضاه عقله اما في الدين اي خصم اي كاتب ومن عجب حتى الراقصات لا ي ف م ن و ن بالدين عجيب جدا كاله مباح قالوا انه لم يبايع لماذا لان ابا بكر اكل ميراث النبي ت ا ل ن ا حق فاطمه في اموال ا ل ب ي ك و خ ي ب ة علي يفعل ذلك علي يفعل ذلك وهو الذي ضحى بنفسه وجلس في فراش النبي يوم ا ل ه ج ر ة اهذا الذي نام في فراشه يوم ا ل ه ج ر ة متعرضا لسيوف الطفاء ضحى بنفسه اهذا يفعل منه ذلك اهذا اقضى الناس على الاطلاق وافرضهم يؤخذ منه ذلك ان النفوس الضيقه والاخلاق القصيره تقضى الطعن في الاكابر دائما ان الاكابر اذا عرضوا الطعن وهم اعلى من الطعن تجد النفوس الصغيره تذوق ك هذه الكلمات لان اخلاقهم اقل منهم كثيرا يصدقون على قدر اخلاقهم يظنون ان العمالقه كامثالهم يظنون ان الذين جاهدوا في الله حق جهاده كالنوم الرقدان الذين ما تجسموا شيئا في دين الله تعالى فيصدقون الطعم وهذا لخفتهم ولذلك فان صفه النداله في المرء تبلغ به مبلغا يرد به على الاكابر كما رد عن علي بن ابي طالب وغيره من هؤلاء الاكابر وعليهم بايع مرتين شهاده التاريخ في يوم بيعه العامه هذه كمجال في صحيح مسلم وبايع ايضا بعد سته اشهر بعد انساء حروب الرده ج ل ه ا لبلاء عمر رساله وكانت ارين دربوا على البيع ة ا ل أ و ل ى و ا ن س ك و ا في البيع ة ا ل ث ا ن ي ة وما ذكروا ا ل اهي ما ذكروا ا ل اهي قالوا بعد ماذا لا يقول ت ا ل أ ق د ا ر د ا ي ا كارها مكتب ر ة ثاله فقط هذه التي هدت أ ق ل ا م ك م بها والتي فاضت بها ع ق و ن ك م القدر ولا تسالون عما كانوا يعملون ومن بالسلامية الخصة الله تعالى الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على خير لي العالمين رب خلق أ ج محمد نبيل صلى الله عليه وآله بعد مسافر إله الليعه ومسافر ه بعد الاماره ي ع و م س قلنا أ ن ا ل ك ب ي ر ا ن ت ف ر ت نصه و ا ح د ة وقام الناس مرتدين و ل ل ر د ي احباب عباد الله و ا ل ر ت ه من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة هي ترك دين الله تعالى اما ج م ل ة واما أ ف ر ا د ا المرتد هو المسلم الذي ترك دينه ودخل في دين غيره ا ل ط ر ق ه ج ز ئ ي ة من دين الله تعالى انكرها اي انكر معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة فهؤلاء الاخاء الذين ينكرون عذاب القبر مرتدون لانهم انكروا معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ومن احل ما حرم الله فهو مرتد كافر فالذين يحلون ا ل ر ب ى م ر ك ب و ن كافرون حق الله فيهم السيف الذين يحلون الغناء م ر ك ه ت ع ا ا ل ل ى ذ ي ن أ لانهم و فالحجيش ا ا ل و د خ مرتدون ل أ ا ح ل و ا ما حرم الله تعالى الذي يحل ما حرم الله مرتد كافر والذي, يحرم ما الله مرتد كافر. والذي يحكم بغير ما أ ن ز ل الله ع ن و ة قصدا مرتد كافر والذي ي ت ب الله ورسوله مرتد كافر والذي ي س ت ه د ئ بشعيره من شعائر الله وللوم م سنه من ف ر ن الاسلام مرتد كافر إ ن ه يظهر مكنونه ويظهر ما في قلبه هذا هو معنى الرده عباد الله ساقوسين مرتد كافر لا توبه له وحكم المرتد في دين الله على القتل بعث ا ل ت و ب ة واختلفوا في توبته او في استتابته منهم من قال يقتل خورا كالشافعي وغيره ومنهم من قال يتفاخر ب ح ن ي ف ة وكل له موقف اما موقف المبتكرين لما ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذ بن جبل وابو موسى لا تعري الى تعريه اليمن وقرا ا تطاوعا ولا تختلفا تقاربا ولا تنايا ظ ا ر معاذ بموسى فوجد عنده رجل قائل قال ما هذا أ و من هذا قال رجل يهودي أ س ل م ثم ارتد م ر ة ث ا ن ي ة وهل قال وكاد ق ر ن ب ا ل و ج ن ك يا ا ي قال والذي نفسي بيده لا اجلس حتى تقيم فيه حفظ الله فقتله فجلس اخذوا من هنا ان الممتد لا ي ك ت ا ف ى اما عمر بن عبد العزيز ف ت ك ا ف ى شهرا وهذا ه وهو يراجع يخبث يسجن ثم ي خ ر ج كل يوم ع ف ر ا ويعرض عليه الاسلام م ر ة ث ا ن ي ة ثم ي خ ب ث ويعرض عليه ف إ ن ابا قتل هذا حد ا ل م ق ت د عباد الله و ا ل ر د ة بمعناها العام لم تحدث في الدنيا إ ل ا مرتين بمعناها العام الواسع ف يا اصر ابي بكر ب ع ض و ف ا ت النبي صلى الله عليه واله وسلم ر د ة ع ا م ة وان كان هناك ردات خ ا ص ة رد وحده لحاله يرتد اما بعدها على العموم وانا اعلم انكم نسيتم نعم واريد بكم ان تنسوا وهو ر د ة المسلمين في الاندلس والتي مدحوها من التاريخ حتى لا ت ق ط ر قلوبكم دما ء ولا تنادون بالثارات وهم يفعلوها الان في الشيشان وفي ا ل ب س ن ة والهرس يفعلونها يقاتلون الناس حتى يردوهم عن دينهم ما استطاعوا حدثت مرتين في التاريخ الاولى في عصر ابي بكر الخطيب ا ل م ع ر و ف ة و ا ل ث ا ن ي ة في اوروبا لما مسخر ا ل م ن ص ر و ن المسلمون في الاندلس بعد سقوط ه ي ب ة النصوص وجلالتها في نصوص المسلمين بعد ان عفوا من الدنيا وشربوا منها حتى الثمالك اقتصدت هيبتهم وضاعت جلالتهم وما عاد احد يخشاهم او يخشى منهم ضاعت قيمتهم ف ص ل ف الله عليهم اعداهم والرده بالمفهوم القديم ان ينفر س خ الرجل من دينه. أو ان ن ي او م ع ل و م ة من الدين بالطله كما ذكرنا اما ا ل ر د ة في المفهوم الحديث قد يرتد الرجل وهو لا يدري ولا يلومه احد انت ان ر أ ي ت رجل مسلم ف ن ص ر أ ن ت تقوم عليه ت ه ج و ه وتحقره كان هذا أ و ل ا ل أ ن ه شيء مستهجم اما اليوم يسب الدين ومعنى سب الدين أ ن ه دين ليس أ ه ل لان يتدين به ولا ينكر عليه أ ح د أ م ر عادي إ ن خ ل ع من ر ز ق ة ا ل إ س ل ا م وهو لا يدري سب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فارتدت وانخلع من دين الله تعالى ولا يجث من ينفذه الى ذلك وهو لا يدري ما الحكم الشرعيدي حكم الله فيه القدر ولكن من ينفذ هذا الحكم فيه كالذين يحرمون ما احل الله او يحلون ما حرم الله ويحكمون بغير ما انزل الله من يحكم بهؤلاء من يحكم على هؤلاء رده خ ط ي ة قد ي ق ت د ه ا العبد وهو لا يدري لم تجت عليهم النصوص او اولها عمدا كالذين ي ؤ م ن و ن كثيرا من النصوص لا هم يخشون ف ط و ه السلطان و ض ط ح ه ولا يخشون الله تعالى يحرفون ا ل ك ل م عن مواضعه باسباب هي عندهم ولا اريد ان اقطع لان ما سيجم في المليئه بامثال هؤلاء لا يفصحون عما ه في دخولهم لا يخفون الله تعالى يخفون غيره رده خفيه وهم لا يدرون ومن واجب ان انبه حتى لا يقف معك موتك يوم القيامه وتقول لما لم تبلغ فقد بلغت وتشهدون رده بينك وبين نفسك لن تدع الله تعالى هو الحكم في بيتك وفي خاصه شانك هل حكمت ا ل ن ق ص ط في كل م س أ ل ة انظر ا ل ذ ي ن ي ع ق د و ن مجال شخص صلح بين زيوت وبين الناس المتقاومين ايحكمون ب ك ت ا ب الله تعالى و ب س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم اما لا يحكمون ر ض و ا بغير الله حكمه ر ض و ا بغيره حكمه اذن هؤلاء م ب ت د و ن انقصدوا ذلك وتعمدوا ل أ ن ا ل ش ر ط في ا ل م ث ل الخط و ا ل إ ر ا د ة أ ن ما هم عليه أ و ل ى من خ ر ع الله وبعضهم يقول هكذا تركما ليس زمنا زمن. بمزما ي ع م الشيطه كم زمان حترمي كلمتين بالوقت استهزاء استهزاء واستخزاء بدين الله تعالى عباد الله الردة أكثر شيء في الأمة. كان ل ل ر د ة في الاوائل عوامل عامل ز غ ر ا ف ي وعامل اجنبي وعامل عقيدي ا ج د ا د ا ل ر د ة ا ل ع م ر ي ة تعلمون ان العرب يحبون الاستقلال في الراس ولا يحبون ان يسوق عليهم ابدا لما مات النبي ف و ق ل ا وولوا غيره قالوا هو واحد كضحيه الرجال سنستقل بالنعرات القوميه من فرعونيه واشوريه وغيرها ليس بالضروره ان نكون تحت حاكم واحد وغز القدس والروم الذين استعمرها في كالبلاد يوما وعزت عليهم بدؤوا ينقصون سمومهم الحرب ا ل ن ف س ي ة الغزو الفكري يدربون مشاعر ا ل ب د ا و ة وهم يحبون الاستقلال في وهذا في دمائهم وفي طبيعه م ب د أ يهيجون الناس بدا يخرجونهم عن دينهم بلحن و ح ج ة ان هذه ا ل ز ك ا ة كانوا يدفعونها النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلاتك سكن ل ه قالوا ان ذ ك ا ت ن ا لمن كانت صلاته علينا فكيف ندفع ب ا ل ذ ك ا ه لمن لم يصل علينا ش ب ه ش ب ه عامه من ا ل ش ب ه التي يرتد عليها العابد يقول لك الراجل أ ش ت ئ ق ان ا ل ب ن و ك حلال وانا حطتها ص د ج ت انا عالم اعلم ان هذا حرام وان الربا حرام ولكن وضعته في ر ق ب ة رجل م ا ل ي ه ن ا هو يعلم الحرام ومع ذلك يتكسر ب ج س ا ل متهسك مرقع لا ق ي م ة له فريدت? هل ا د ت تحل الحلال تحل الحرام وانت تعلمه انه حرام وكما عند العوام هو في الريح كثير جدا يخرجون ا ل ع ص ر ب خ ن س ة والشيره بشيره ونصفه وكلتين عجيب جدا ر د ة اما علمتم ان هذا الرداء ل اتاكلون ما حرم الله تعالى ورسوله ف ا ز ا و ا ب ف ر د من الله ورسوله ا ذ اذا لا تدعوا انكم اسف بكذا وانه لن افسد كذا ان هذا الدين ا لا ر ج ل لا يؤخذ من الرجال بل يعرف َُ الرجال بالدين ولا يعرف َُ الدين بالرجال فان العلماء لهم فقط وليسوا معصومون بطبيعه الحال من يقول ان هناك عصمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خطابي و إ ن لي شيطان يعتريني ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ي ث ن أ و عني ف إ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مضى مضى ولم يكن عليه ح د ولم يكن عليه ق و ت ل أ ن ه معصوم ليس عليه درهم ولا صوت قوز أ م ا أ ن ا فلي شيطان يعتريني رجل م الناس يرضى كغضبهم ويفرح كفرحين ان ر أ ي ت م عني ذلك فانا او عني فاني لست بمعصوم لست ب م ع ص ووقف م الفرس والروم يبثون محصوره الاذاعه الاجنبيه والارسال الموجه والاقمار الصناعيه على شبه الجزيره العرب التي طارت من بين ايديهم بلاد خرجت من سلطانهم يوجهون للحين موجه بافلام السكس وغيرها والتمثليات ا ل م د ي ف ة و ا ل أ خ ب ا ر ا ل ش ا ذ ب ة لثقه ا ل ق ل و ب والعقول ا ل ش ا ذ ب ة التي لم ت ق ر أ ولم تتعلم التي لم ترجع في أ و ق ا ت ف ت ن ه الى علمائها تستضيء بهم وتستلير بهداهم ما رجع لاهل العلم في ه ي م س ا ئ ر ه م أ ب د ا د ر ز غ و ا مشاعرهم فارتد العرب ل ح ب ا ل ا س ت ث م ا ل عندهم ولانهم لا يحبون التراك بينهم يكرهون ان يعلوهم رجل, رجل. فارتدت مكه فقام ت ه ي ل بن ع م ر قال ايها الناس ما ا د ا د الاسلام بموت النبي صلى الله عليه و س ل م الا ق و ة وان لم تعتصموا بالله ورسوله فتنعلوكم ب ا ل س ي ء ماذا مع س ؤ ي د ا ب ن عمرو لا سيس ولا ق و ة عتبه بنو سيس اهير النبي على م ك ة هرب لما و ج ب ه م خرج هرب ماذا يملك ق و ة لا يملك شيئا ولكن الناس في حاله من الرجل يقف وقفه ش د ي د ة ما زاد ال... الاسلام و إ ل ا ق و ة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان هذا خير لدين الله تعالى ما مات النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن ارتدت منكم س ن ع و ه ب ن ل س ي ف وان كنت اذكركم الكلمه الاخرى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيكم ان الله ليفمن هذا الامر لكم ان الخلافه في قريش ما بقي من ا ز ق ن ا فاعجبتهم تلك الكلمه و ر ا و ان الامر لهم وجاءتهم بيعه ابي بكر قالوا نعم انه لنا رجل منا ابن من ابنائنا ف ا س ن م س ك و ا ووقفوا ك ا ن ا ل بيعه خير خرج السقيف والطائف وهم خلفاء م ك ة قالوا البيعه لمن قالوا لابي ب ك ق ا ل ق ا ل رجل منا ووقف هو ونبيه ف ا ل ا معنا في يوم ه و ا ت موقفنا ادخروه للزمن رجال يعرفون المعروف ل أ ه ل ه لقد قد منهم س ت ة آ ل ا ف اسير ف ي ي و م ه وادر يوم ح ن ا ئ ن تذكروا هذا الموقف و ا ت ف ر و ا لهذا الزمن فاستمسكت اقوى قريتين في ذلك الوقت و ق ا ر ج ت من ا ل م د ي ن ة عطس ودبيان وغطسان أحاديث ألحاب واضحاب العرب العرب المال الزر فعليث زرع العرب و م ا ل ه م في ا ي د هؤلاء قالوا لا نخرج له الزكاه وذهبوا الى لبس يصالحون وعلى ا ل ص ل ا ة نصلي ولا نزكي قال ب د اقاتلكم اقاتل من فرق بين ا ل ص ل ا ة والزكاه ما بالنا لا نقاتل على ا ل ص ل ا ة ولا على الزكاه مساجدنا خاويه واذن المؤذن ولا تجد مصولا ايقاتلون هؤلاء لمن يؤذن المؤذن اذا استخدمنا الزكاه بالضرائب ندفعها عنوه ذلا وقرارا بسلطه القانون اما ان ت ت ك ي وتدفعها وحدك ا لله تعالى لا ز ك ا ة الفروع و ز ك ا ة ا ل م ا س ي ة ز ك ا ة المال ز ك ا ة الذهب كم منكم عنده ذهب و ض ل ط ا ل ن ص ا ب والذهب ليس فيه ن ص ا ب كله فيه زكاه من اليست هذه الزكاه التي خ ا ت ل ابو بكر عليها المرتدون و أ و ق ف العرب كلهم عليها رده ولا ابو بكر لها ليتهم تركوا الزكاه ع ح د ه ا ولكن تركوا الخلاص أ ي ض ا إ ذ امام ي ل ق ه و ا ا ل آ ن ماذا تنظرون فيها تركوا المسالك قويه وذهبوا ي ت ب ث ر و ن ب أ ف ك ا ر الشياطين في الفراو ي و ا ل ح ن ا ت لقد قال ابو بكر اني اخشى ان ازيد لان تركت امره اخشى ان ازيد نعم يزيغ جاءته غطفان وعطس وغليان من صلي ونقف معك ل ل ط ه ر ت ة ولكن لا تاخذ من الزكاه و الله يالله ا ل ل ه يالله يالله ي ا و ل ه ي ا ل ا ل ل ي ا ل ل ا ل يالله يالله يالله يالله يالله يالله ا ل ل ه يالله يالله يالله يالله ي ا ل ل ي ا ل ل يالله يالله يالله يالله يالله ي ا ل ل ق ا ل ل ه يالله يالله يالله ي ا ل ل ي ل ل ه يالله يالله يالله ي ا ل ا ل ل ا ل ل ه ي ا ا ل ل ه ي ا ل وجاء هؤلاء الى ا ل م د ي ن ة ي س ت ش ر ي ف و ع ن ا ق ه م الامر الثاني من ا ل خ ل ي ف ة الصديق ايها الناس لقد جاء ا ل و ق د و ر أ ى م د ي ن ت ك م خ ا ل ي ة والارض ك ا ف ر ة فيستضعفونكم ويغيرون عليكم بليل فادخلوا المسجد املاوا المسجد املاوا ا ل م س ا س ب إ ن الذين يطمعون في قوانينكم ا ل د ن ي و ي ة لانهم راوا المسجد خ ا ل ي ه لو راوا في الناس دين ما داروا على تغيير ق ا ن م ن الله ما داروا والله هذا قوله واقف م ع و ا يا اهل المدينه خرج الجيش املاه المسجد وادخلوا المسجد لا تغادروه حتى ياتي كفاله القوم فانظرون و يجدون ان لم ياس جميعهم في المسجد فيحسنكم ان امتلاء المساجد هيبه وجلال ن إ ا ذ ن الله تعالى من اراد ان يغير فيه شيئا لا يستطيع ان يغير ا ل ت ق ل ر ي ر الامه لا تصلي قليل منها لا يصلي هل ي ج ر أ احدا يخالف كل هذه الامه لا يجرؤ وما هي الا ثلاث ليال حتى قارات اليه وعزها الجمال وخرج اليهم بالجمال ب ا لوب ن وعوده القتال خرجت مع ا ل ا م ه بن زيد قالوا يا خ ل ي ف ة رسول الله ابق في ا ل م د ي ن ة ت ر ج ع ن في نفسه ابق هنا فان موتك ه ل ا ح د ي ن باكره قال والله لابد ان اوافيكم بنفسي و س ي ت ي وخرج معهم في ظ ل م ة الليل يقاضي ا ل ع ب س و د ب ي ا ن ف ف ا ج أ ه م ف ا ج أ ة ص ا ع ق ة فبدل شملهم و ا غ ت ل م غنيمتهم وكانوا ابقوا ق و ة لهم عند ا ل ر ا ب د ه ا ل ى احتاجوها استمددوها ولما واصل معهم القتل و ليس معه احد الا الصبيان والغلمان و ا ل ك ب ا ش ي و خ رد في ج ل ب ي ت وقوته ليست معه ولكنه انتصر انتصار نبيه في بدر كانت ق و ة المسلمين في بدر على الثلث من ق و ة الكفار واضعفها كيف انتصروا انتصروا بايمانهم انتصر النبي ب إ ي م ا ن ه وامام أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم لا بعدد ولا بعزه ووقف أ ب و بكر وصنع بدرا أ خ ر ى شبيهه ببدر الاولى انتصر ب إ ي م ا ن ه وبايمان من م ع ه ليس معه عدد ولا ق و ة ايمان ا ل ع ذ ا ق ر ه ايمان معجز تواصل معهم فاحتال الضعفاء بحيله اعداء الله احتالوا بحيله فدل على قبلهم وعلى ق و ا ر ه م جاؤوا باحاديث أ ي قرب من جلد نببيح و ن ف ك و ه ا ولما جاء في م ا ل ا و ض ه ليلا ق ب ف و ا النفخيخ هذه البالونات ا ل ض خ م ة على الابل تفرق لم تستطع ان تستمسكوا بالجيش وظل تفرقوا حتى نفت تفر ا ل م د ي ن ة ت ف ر ق و ا بذلك وجمعوا ح ا د ي ث ه م لقتال ا ل م د ي ن ة تفرقت الابل وما استطاعوا ان ي س ي س ر و ا عليها ابدا فلما رجعوا قال اوضح لا تبيك الليل الا هناك ما ع ر ف و ابدا أ أ ي ما ناموا أ ب د ا و أ ع ا د ترتيب جيشه م ر ة ث ا ن ي ة قال ولا تتحركوا بشيء لا تسمعوهم صوتا ولا حسا وظل صور ا الليل وعفه جيشه هذا الجيش الضعيف من النوق هذه ا ل م و ا ض ح ت م س ز ر و ح وليست مواضع قتال وظل كذلك حتى صبحوا في غبش السد ج ف أ ع م ل فيهم تثقيلا ف ض ر و م جميعا عجيب جدا وفي عودته من هذا القتال عاد اجتمع و ا المنتصران و ا ت ف ع ت ه ي ب ة ا ل م ك ص ل ي ن في ا ل أ خ ر إ ل ا قليلا من الشاذين والشاذات من المتنبهين والمتنبهات وهذا ض ر ث آ خ ر نغشه في خ ط ة أ خ ر ى إ ن شاء الله تعالى وفي هذا ا ل ك ت ا ي ه والحمد لله رب العالمين و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولكم 先生。<laughs>